Inna hadiinahu sabil, inna shakirah, inna kafurah. Inna agtadina lil kafirin serasil, wa'ulaloh, wa'sairah. Inna al abrar yshrabun min kaisil, kana mizajuha kafurah. Ayna yshrabu bhiha, ibadulillahi yufjirunha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 لا نريد منكم جزاء ولا شكره إننا خاف من ربنا يوما عبو سقم طريقه إننا من ربنا يوما عبو سقم طريقه الله شر ذلك اليوم ولقاؤه نظرة وسروره وجزاءه بما صبروا Jantuh warhirah, muktiin fiha' ala al-arai, kila yaroun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 Aliahum fi abusudus, hudro, istibrak, wahulu asawir min fiddat, waseqahum, waseqahum Rabbuhum sharab alqahura. Inna hada kana lakkum jaza, wa kana saiyukum, wa kana saiyukum mashkura. Inna hada kana وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تقع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إنها Al-Fatihah